بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسنات امرا السماء ذات الحرك كن لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخلاصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أي Go on. someone وجهها وطالت عجوز عطيب إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وأخرجنا المسلمين وتركنا I'm so.